أعوذ بالله نشك المطان الرجيم <تصفيق> بسم الله Ve <Sessizlik> o <Sessizlik> فلا تقصموا فيما وقع in mm -hmm. the إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقّ قُلْ يُقِيلُ نَسَبٌ بِاسْمِهِ وَبِكُلِّ